مش فارقة معه يعني مش فارقة معه يموت يحيا نعم نعم سيبك من هذا يعني إلا تكون يعني واحد عارف بيحها لله ومش فارقة معه أمريكا وطز في أمريكا وغير أمريكا قالوا يجيبه الشعبية أعلنت طبعا طبعا عشان عش... لما أعلنت يجيب الشعبية بتذكر عرفات راح تبرع بدمه ومش عارف بس فيه منظر فيه غزة انا صراحه عجبني جدا شوف عجبني جدا الله يحفظك يا جندي التوحيد تعرف ايش هو يا شباب ايش هو المنظر صراحه انبسطت عليه جدا في غزه نعم بايح بجنات الخلد انا بقول لك ايش كان تفكيري يعني اه والله يا غزوه والله نعم يا غزوه صراحه يعني انا هذاك منظر لا انساه بحياتي لعنه الله عليها حماس اظلت الناس نعم نعم نعم نعم يا ابو هادي والله يا جماعه الخير انا ما انسى هذاك المنظر قعدت ابكي وال والوالدي عندي قعدت تبكي والوالد قال والله طلعوا في ناس تربي امريكا الوالد بيصلي وبيصوم بس مش ملتزم نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه ادعوا لي يا اخي بالرحمه يا شباب فانا صراحه يعني الوالد كان عمره سبعين أو ستة وسبعين سنة فبق يعني قال لي شوف قال لي يا ابني أقول لك شغلة الوالد يعني أمي على فكرة يعني وما عنده نصيب من العلم الكثير الله يرحمكم ويرحم جميع موت المسلمين فإيش قال لي قال لي والله أجي زمن اللي تنضرب فيه أمريكا يا با قلت له كيف يا ختيار يعني كيف تنضرب فيه أمريكا و يعني صح انا موقف ما انسى رجل يعني عارف عادي يعني انسان عادي من اهل فلسطين اختياري تبعين فلسطين فقال لي ياه بشوف يعني تخيل تضرب امريكا اللي قاعده بتدعم في اسرائيل الها وقوه اسرائيل علينا اجهل وقت اللي هالمسلمين يضربوا امريكا قال الحمد لله وكان هو يعاني من مرض يعني من مرض يعني في تلك الفتره يعاني من مرض السرطان فقعدت انا اتفكر هكذا صراحه يعني والوالده قالت الحمد لله وكذا وهيك فانا دائما يعني سبحان الله كان لها يعني عبره سبحان الله يعني انا ما اعرف الناس كيف عميت على قلوبها وما رات يعني تضحيات هالابطال والمجاهدين ونس الله سبحانه وتعالى ان يرحم كل شهداء غزه وسبتمبر وان يرحم يعني محمد عطا ومروان الشحي وزياد الجراح نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم يعني اولاد الشهري يرحمهم كلهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم شهداء 19 نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم ويرحمهم برحمته والله يا اخوان يعني سبحان الله بعدها انقلبت حياتي 360 درجه والله يا اخوان خلاص التزمت يعني عارف يعني صار همي الشاغل المجاهدين يعني خلص أتابع أخبارهم كذا أقول سبحان الله هؤلاء أذاقوا أمريكا الويلات والله يا جماعة الخير أرجعوني إلى عهد الصحابة أرجعوني إلى عهد الصحابة قعدت أحسب فيها أحسب فيها أقول أربع آلاف قسمها على تسعة عشر يعني كل واحد قتله يعني ميتين وعشر بني آدم كل واحد قاتل ميتين وعشر بني آدم منهم طبعا انا سالت قلت اللي بده يعني اللي بده يرفع ايده اللي يريد اللاقط يا شباب انا ما عندي مشكله اعطيه اللاقط قلت لكم انا حطول وحطفشكم نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ خالد شيخ محمد ورموز ابن الشيبه ورمزي يوسف هؤلاء والله ابطال ما ننساهم ان شاء الله سبحانه وتعالى والله همتكم يا شباب همتكم والله همتكم والله الاعلام تذكروا هؤلاء والله تذكروا هؤلاء بتعرفوا هذا رمز يوسف رمز يوسف يا شباب رمز يوسف هو من البلوش وكان في القويت هو من البلوش وكان في القويت يا رجل كل عملية اللي صارت بالتلاتة وتسعين ما ن Larry mentioned على فكرة خالد شيخ محمد خالد شيخ محمد خاله خالد شيخ محمد خاله بتعرفوا هذا الاشي يا شباب عارف مين هو رمز يوسف مين رمزي يوسف يا شباب مين يعرف هذا الاسم من يعرف هذا الاسم لا مين يعرف هذا الاسم رمزي يوسف من يعرف من يعرف هذا الاسم لا رمزي يوسف لا مش ابن الشيبه يا حرمان لا يا غزوه لا لا لا يا غزوه ذاكرتك من يعرف رمزي يوسف مين هو هذا رمزي يوسف من يعرف رمز يوسف تكلمنا عنه قبل هيك نعم منفذ ضربة 93 يا شباب منفذ ضربة 93 في البرج في برج التجارة لا لا لا لا لا مش اللي صفه المخبر هذا يا سيدي يا شهري يا شهري ما لك قاعد بتلعب بتنطنت زي الفران ايش فيك سبحان الله نعم نعم نعم ان شاء الله ناتي فيهم هذا رمزي ابني رمزي يوسف لا لا لا لا يرموك ما كان معه جنسيه امريكيه ما كان معه جنسيه امريكيه هذا رمزي يوسف رمزي يوسف يا شباب في ال93 هو نفذ ضربه برج التجاره طيب انا اقول لك بس قصته هذا يذكر هذا الرجل هذا الرجل بس عشان أوض... لا لا لا مش مصري هو من البلوش من البلوش سكان الكويت سكان الكويت يعني خلينا نتذكر بس الشباب يعني نتذكر هؤلاء الابطال مش شبن عمه خاله يكون ابو هادي يكون خاله خالد شيخ محمد يكون خاله مش قبيب عليه في الفلبين في باكستان يرحم والديكوا هذا الرجل شوف شوف الاسود والله يا رجل اسود انا ما اعرف الناس كيف يعني تتغاضى عن هؤلاء الابطال ما تذكر سيرتهم انا ما اعرف الناس كيف منهدت على ايدهم بعد الله سبحانه وتعالى انا ليش بكره المخالفين انك تقرا سيره هؤلاء الابطال ولا تتعظ منهم ولا تعرف انهم اذاقوا امريكا الويلات يا مسلم موحد لو في شيء عنديك هذا نقط وفقنا منه وعليكم السلام انا اقول لكم قصته هذا من سكان الكويت وهو درس الكيمياء درس ال شكرا يا شباب اللي اتى اسحلوا اسحلوا الشهري اي, اي, اي اول اول حرف في الايه والشهري اسمعوا يا شباب بالله اسمعوا عن قصه هذا البطل وعليكم السلام وزير السن اسمعوا عن قصه هذا البطل دقيق هذا من سكان الكويت من سكان الكويت يا حرمان الا ما تعرفوا يا حرمان ما اعرف او هذا تعرفوا يعني سكان الكويت يعرفوه المهم هو من اتى بفكره ضرب الطائرات ما كان عنده امكانيه نعم ما كان عنده امكانيه شوف ما كان عندهم امكانيه اتى بالفكره هو وخالد شيخ محمد خالد بيقول ما عندهم فكره قال له اسمع انا بدي اطلع اضرب برج التجاره افجره انا ما عندنا امكانيات للطائرات كانوا مخططين يضربوا 12 طياره يعني من فوق الفلبين يجيبوا استشهاديين ويضربوها في امريكا شو تخيل تخيلوا يا شباب لحالهم ما كانوا ما كانوا يا شباب على فكره ما كان الشيخ معهم ولا كانوا مبايعين القاعده المهم رمز ابن الشيبه قال له انا بدي انتقم من امريكا بدي انتقم من امريكا بدون مسانده احد يا شباب ما حد معهم يعني التخطيط كله لحالهم قال له توكل على الله خرج رمز ابن الشيبه من باكستان الى امريكا ودخل امريكا وسوى المتفجرات وحط السياره وخرج وفجر ايش في 93 قالوا 1000 جريح و9 قتلى تتذكروه في برج التجاره واتهموا رمزي بن رمزي بن الشيبه رمزي بن الشيبه اتهموه فيها في العمليه ومن باكستان شرد على وين شرد على داخل افغانستان دخل على داخل افغانستان هذه صورته يا شباب الرجل نسال الله سبحانه وتعالى أن, ان يرحمه برحمته والله رجل رجل بام يا رجل والله رجل بام اسد يا رجل نعم نعم والله اسد نعم في المراب والله اسد نسال الله سبحانه وتعالى ان يفك كربه ويفك اسره يا الله يا مجيب الدعاء في هذا في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليله الفضيله ان يفك اسره اسد يا رجل لحاله ما احد معه فكره ضرب الطائرات كانت فكرته بالاساس بعدين خالد شيخ محمد راح لابو حفص المصري وقال له نضرب الطائرات وهي الفكره كانت فكره الرجل فكره رمزي بن رمزي بن رمزي يوسف يا شباب واللي سلمه اللي سلم رمزي يوسف واحد صديق عزيز عليه يعني اللي سلم رمز يوسف صديق عزيز عليه جدا جدا جدا اما نقول له تعال وسلم للمخابرات الباكستانيه للمخابرات الامريكيه يعني زي اخوه زي ما بتقول هو من جنوب افريقيا اللي سلموه مسلم من جنوب افريقيا مسلم من اصل هندي والله يا شباب ما كانوا قادرين يجيبوه باعوا نعم باعوا يا حر في حر باعوا اسمه اشتياق باركر انا للان اتذكر اسم هذا اللعين صديقه ومسلم وكان مو... بيصلي وبيصوم وملتزم وكذا وما حد يدري عنه انه بيعرف رمزي بن شو الشيو... رمزي يوسف فجابوا على اسلام اباد قال له تعال كذا في عمليه وسلمه الرجل كان فطين صديقه لرمزي يوسف اللي سلموا صديق رمزي يوسف اللي سلموا صديق صديق صديق يعني يعني صديق يعني كيف بدي اقول لك 2 مثلا انت عمرك ما بتشك فيه هو اللي سلموا لا يا وزيرستان مش مع الامن البريطاني مع المخابرات الامريكيه مسلم مسلم مسلم مسلم يا اليرموك رجل مسلم مش مش مش مسيحي ولا نصراني او كذا مسلم مسلم مسلم وملتزم كان وسلمه لرمزي يوسف وسقط الرجل ولا هم مش قادرين يجيبوه يعني كان دخل افغانستان يعني اول ما سوى الضربات راح على باكستان ومن باكستان دخل على افغانستان وخلص اسر لم سبحان الله اسر الرجل ولا هم ما قدروا عليه الملاعين نهائيا ما قدروا عليه الحمد لله نعم الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال بس اقول لكم يعني يعني قصه الضربات كانت كانت كانت فكرته لرمز يوسف بالاساس تذكروا قالوا امريكا قبل الضربات انهم كشفوا مخطط ضرب 12 طائره من الفلبين ستضرب ب 96 حتضرب <تصفيق> في امريكا كانت فكره الرجل انه فكره الرجل الضربات تكون رمز يوسف انه نضرب بالطائرات امريكا شوف سبحان الله والله ما اعرف يا يا سمدر والله ما اعرف عشان ما يعني ما ما افتي بشيء لا اعرفه والله ما اعرف على العموم على العموم يعني تجد دائما يعني معظم معظم اسر المجاهدين بتكون يعني بعض المرات خيانات من ناس سبحان الله باعوا لا انا مش بعرف كل حاجه يعني لا اعرف واتكلم فيه سبحانه وتعالى اللي يرموك مالك علي اليوم صدقني الليله 240 سنه نعم نعم حكم عليه 240 سنه انا اعرف شوف يعني بعض التفاصيل اللي بتشوفها بتتكلم فيها وسبحان الله الله يحفظك اليرموك الله يحفظك ويبارك فيك انا مش عارف انت اليرموك ولا ابو اليرموك بس خلينا نشوف بعدين اذا اليرموك ما في ما ولا يهمك قول اللي بدك اياه اذا ابو اليرموك الله اهلي يوريك الله اهلي يوريك تمرق علينا قاعد ساعه بتفحط لا نمر ولا نافي ولا كامر نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الحق وهؤلاء الشباب هؤلاء الشباب والله يا اخوان يا شباب انا بس بدي يعني اقول لكم شغله عملكم بالاعلام مهم مهم جدا بس لو تتذكروا بس لو تتذكروا يعني يعني سبحان الله لو تتذكروا بس فقط يعني تجمعوا سير هؤلاء الابطال وانتو قاعدين ما احد يستحقر امر ما احد يستحقر يعني يعني فعل بسيط يؤديه لله سبحانه يا اخي بس عشان يعني نقول لهم والله ما نسيناكم بس فقط نقول لهم والله ما نسيناكم ولا واحنا واحنا قلبا وقالبا معكم يا رجل هذا رمزي يوسف يعني صدقا والله اسد اسد من اسود الله سبحانه وتعالى في الارض نسال الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق وان يثبت المجاهدين وان ينصرهم في كل مكان باذن الله طيب خلاص ضيعنا عليكم السحور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك يا رمق طيب من يريد اللاقط في امريكا يا مسلم واحد رمزي يوسف بامريكا بامريكا بامريكا بامريكا, بأمريكا والله ترى يا رجل لو يعني لو والله سبحانه انت اسد يا رجل في امريكا اليوم يلي رموك على 11 سبتمبر اي والله يا حر يا حر في حر اي والله نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يثبتنا على الحق طيب من يريد اللاقط مباشر طبعا الحقيقه انسى احمد 545 يا مسلم واحد يا مسلم موحد اقدم بس احمد بعد اذنك يعني اقدم احمد 5545 عندك مباشر امير النحل ايش هو هذا امير النحل طيب عندك مباشر يا اخي احمد احمد 545 عندك مباشر يا اخي احمد 545 عندك مباشر الخمسه طيب تكتب خمسه عندك مباشر لا لا عندك مباشر يا احمد 545 عندك مباشر يا اخي لا حول طب مش حاعطيك اللاقط طب عندك مباشر طيب بس بنسال عشان بدنا طيب لا كل لاقط لا كل لاقط لينصر اخواننا المجاهد في كل مكان اللهم انصر المجاهد في العراق وافغانستان وفلسطين والشيشان والصمان وفي المغرب والكشمير وفي في الطين وفي كل مكان اللهم احفظ شيخنا اسامه باللادي واحفظ شيخنا أبو, ابو عمر بغداد واحفظ شيخنا ابو ابو حم ابو حمزه النهاجر واحفظ شيخنا امام بدره واحفظ شيخنا امير من المؤمنين ام العمر وانصر اخواننا المجاهدين يا اخوان بارك الله فيكم يا اخوان ففنحمل في اخر 10 اواخر من رمضان يا اخو فاخوه فادعوا لاخوانكم ادعوا لاخوانكم ودع على امريكا واالافاها والطواغيت يهزمهم الله اللهم تهزم الطواغيت واهزم الامريكا واليهود اللهم تهزمهم يا رب العالمين وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تهزم الامريكا اللهم تهزم الامريكا وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين حياكم الله اخوه جميعا وهذا ما عندي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته